Mm-hmm. وَلَا الْقَضَاهُ لَنَا كِنَّا ولا روام بها لي لنا في فكين طوان المتخفى وطلق الجنة من مارج فبغير <تصحيح> vaavi right ya Clamirə <coughs> Və və